بسم الله الرحمن الرحيم ككافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ مادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت المواني من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا كَزَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا قَالَ كَذَلِكَ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 ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فتبدت به مكانا قصيا فأجاه المخاض إلى جذع نخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيم نسيا منسياً فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكني واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فَقُونِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ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 قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا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 قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني منياً، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفياً، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدْعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهِ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 فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ويا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا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 ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربكن سيّا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده وأصبر لعبادته فاعبده وأصبر لعبادته هل تعلم له سبيا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 ثم ننج الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاموا وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن أثاثوا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 داربك ثوابا خير النعيم داربك ثوابا وخير مما رد فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتي أنما نو وولدا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 وَتَشَقُّ الْأَرْضُ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 وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسرناه بنسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللذا وكم اهلكنا قبلهم من قرن هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا